هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا نَضَرَّ بِهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَرًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ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 ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولان ولا انزالتا ان امسكهما من احد من بعده ان كان حليما غفورا واقسم بالله جهدا ايمانهم لن جا اذير لا يكون نهجا من احد الامم فلما جاءهم نذير ما جاءهم الا نفور استكبار في الارض ومكر السوء ولا يحيق مكر السوء الا باهله فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا